You, دي معايدات انجي دياب امي حبيبتي اكيد منورة الدنيا كلها معلش مستمعيك عشان رجع في الطريق شوية وكون في البيت وكل سنة وكيمو طيب وبالف خير كاكاوية وبنفتخر واللي مش عاجبه اكيد ينتحر يعني ويريحنا حبيبة قلبي انوش تصلي بالف سلامة يا امر ومنتظرينك ومنتظرين الحلقة بتاعتك وفاء سيابة امي ازايك منورة كل سنة وكريم الكاكوية كلهم بخير وطيبين مرسية وفاء اسلامي مجنون كريم كامل امي وحشتيني امر ومنورة الرجي حبيبة قلب اسلامي انت وحشتيني اكتر ونورك انتي امر اكيد الفراشة الشائية كل سنة وانت طيب يا كيم وعقبال الف سنة ويا رب تكون سنة سعيدة عليك يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله تكون سنة سعيدة احمد ريشة احمد ريشي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 على طول متجمعين على حب كيمو اكيد يا شهرزاد زاد كل سنة واحنا دايما متجمعين على حب كريم كامل واحنا اصلا اتعرفنا على بعض واتجمعنا هنا كلنا على بيتج كريم كامل اتجمعنا على حب ودعم كريم كامل ساسو مجنونة مغربي حبيبة قلب وحشتني جدا انا جيت Happy First Day لكيمو نسمى نصومة امي ازايك يا يا رب تكوني بخير حبيبتي تسلمير يا رب كل سنة وكيمو كل سنة وانت طيب يا احلى كيمو وعقبال مليون سنة نشوفك انجح نجم عالمي يا رب يا رب بإذن الله يا نسمى وهو بدأ ان شاء الله يعني هو على الاول السلم ان شاء الله يكمله بألف خير شيري شوشو امي مساء النور يا امر من وراء حبيبتي يا شيري ده نورك انت امي روزي من وراء يا امي ويلا عايزين نسمع اغاني اعياد الميلاد بالذات سونج تامر حبيبتي يا امي انا اصفل سونج تامر بتاع عيد الميلاد مش عندي مع الأسف الشديد وأنا النهار هذا أصلاً ناوية كل راديو يعني كل سوري الحلقة بتاعتي هشغل أغاني كريم اللي هي الأغنية في الأكاديم والأغنية الجديدة بتاعته بما إننا النهاردة حنتكلم عن ذكرياتنا مع كريم كامل فالنهاردة كل الأغاني الراد كل أغاني السوري الحلقة بتاعتي هتبقى لكريم بس مش هشغل أغاني حد تاني بس حبيبت قلبي من عيوننا يا يعني هقول لان جيد هي اللي ولا تزعلي وفاء ثابت اكتر فيديو بحبه الكيمو هو ونسمه كريمة في ست ستارز اكيد كان فيديو جميل جدا وكيمو كان العادة دحكته المنورة كده الملعلعة لما بيكونوا خصوصا مع صحابه والناس اللي بيحبوهم بيبقى في مود حلو قوي كلنا بنحب نشوفه عليه بارك الماس كريم وبتمنى يا رب انه يكون سمعنا ويكون بيحتفل معانا لولو تامر كل سنة وانت طيب يا كيمو يا روح قلبي يا عمري الله يهنيك ويسعدك يا قلبي وتحقق كل اللي تتمنى ان شاء الله يا رب ان شاء الله بإذن الله يا لولو صولا مساء الخير على الأحلى وأجملك كوية من وراء يا إمي حبيبة قلب تسلميلي وكل سنة وانت طيب يا أطيب وأرقي كريم يا رب السنة دي كل اللي بتتمنى يتحقق لك يأغلى إنسان في الوجود شيري شوشو. هابي زي كي مو يا رب سنة سعيدة عليك وتحقق كل ال... كل أحلامك يا رب يشرب إذن الله نور الهدى من يا أمي الله يعطيك العافية أمر سلامي لحبيبتي أحمد ريشي أنا أكثر موقف بحب أغاني كيمو مو إيه رأيك ايه رأيك ايه رأيك وبحبك قوي يا كريم ريم ريم ريم ريم ريم ريم ريم دي من احلى ذكريات كريم اللي انا بحبها قوي وحشني قوي بحبك يا كيمو احمد من ليبيا انا ذكرياتي يا جماعه مع كريم من اول لحظه شفته فيها ويمكن قلت النقطه دي قبل كده بس انا بحب اقولها كتير يعني بفتخر بيها يعني ان انا اول طبعا اول لحظه شفت فيها كريم لما شفته في في الريبورتاج بتاعه يعني هو اول ما شفت الريبورتاج تنحت يعني بصراحة ربنا يعني تنحت تجميع حاجه جدا اللي هو مين ده يا جماعة يعني وبصوا بصراحه من اول لحظة حسيت ان هو اصلا اكبر من من البرنامج يعني حد جاي من هوليوود ومثل في هوليوود وهو اصلا شكله كده حاجة ما حصلتش ومش هتحصل يعني فالريبورتاج بتاعه لوحده كان كان بيتكلم يعني كان بينطق كان حلو جدا فاللي هو انا اساسا اول رياكشن ليه ايه يا جماعة من ده جاي منين؟ يعني ده جاي يعمل في ستار اكاديمي أصلا هو أكبر من ستار اكاديمي وبعد كده طبعا يعني حب لي بقى ابتدى يتزايد من خلال بقى مواقفه وتصرفاته في الاكاديميه وروحه الحلوة وان هو انسان عفوي انا يعني انا شخصيتي بحب الناس العفوية يعني بقى يعني بيكونوا قريبين قوي لقلبي فكيمو, فكيمو كان حد عفوي جدا حد طيب لذيذ مع اصحابه يعني لما بيكون مع الناس اللي بيحبهم ويعيش معهم جو كده حلو بيبقى في جميل جدا لما بيضحك بيضحك قوي يعني لما بيعمل مواقف كده من قلبه يدحك بيدحك بجد فحد الصراحة مالوش حل يعني ربنا يحميه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 Minä on olemus, minä on tietävä. Minä olen häntä, minä olen häntä. Minä olen häntä, minä olen häntä. Minä شفه مني اخذوني وذوبوني من غير كلام ودوني ورموني في الغرام ودوني يا حبيبي فتحل وصعوني حتى وانت معانا بشتاني في الغرام اني مقدرش اقول غير الله عليك يا كريم بجد ربنا يحميك هرجع على البيج تاني واشوف البوستس بتاعه الناس وذكرياتهم مع كريم كامل حبيبي الناس بشكل عام وحبيبي انا بشكل خاص اا دن دن دن دن دن انا انزل تحت شوية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 انا للاسف مسمعتش عمر مبارح بالليل لان كان عندي شغل وكده بعمل له وبخلصه فللاسف معرفتش اسمع عمر بس هسمعه نهاردة اكيد باذن الله و مرة تانية عمر الف مبروك وجودك معانا على راديو كريم كامل بالتوفيق يا رب وفاء ثابت كيكي ميكي شيكتيكي بيكي فيكي ريكي سيكي يعني عيد ميلاد سعيد بالافريكي احلى عيد ميلاد بالافريكي يا وفاء طلع منك عسل يا وفاء ايمن فتحي مساء الفل عليكم يا كتاكيت ايمي منوره الدنيا تسلمي لي يا قمر محمد جمال عيد ميلاد سعيد يا كيمو يا رب يا محمد ان شاء الله يكون سعيد نانسي كريم من زمان يا نانسي مش موجودة مساء الخير جميعا منوره يا ايمي وهابي بيرثدي يا كيمو حبيبتي ده نورك محمد علي بقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد منه اسامة مرحبا امي لك وحشة اسلاميلي حبيبتي ضحة تونس امي حياتي نورتي وهابي بيرس داي لكيمو ويا رب نشوفك وانت عجوز في الف سنة يا رب يا غالي اكيد حتى تلك لو كريم بقى عجوز يعني برضه هيبقى فضيع يعني يعني جماله أكيد مش مش مش هينقص يعني ولا هيتقلل أبدا يعني, يعني يفضل برضو حلو حتى هو عجوز كريم لوج لوج إيمو يؤمر منور الراديو منور ولا منور يعني في تهم ربطه نقصة يا كريم يعني ما علينا ولا يهمك الراديو وكل الإزاعات وكل سنة والفرنس والسفير والنجم كريم كامل طيب وبخير وانت طيب وبخير يا رب يا كريم احمد ريشي كريم ريم ريم ريم بحبك بق بق احنا كمان بنحبه قوي احمد منا فتحي حتى صورة من الصور الفضيع الكريم طب يا جماعة هنروح معلش عشان بس حاجة صغران كده عطل كده هنروح نسمع الاغنية دي بسرعة وجايلكم على الطول حلوة, حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول وذكريات كل اللي فات فكرة يا بلدي قلبي مليان بحكايا فكرة يا بلدي اول حب كان في بلدي مش ممكن انسى يا بلدي فين ايام زمان سات الوداع كنا بنقول ان الفراق ذا مستحيل وكل دمع على الخدين كانت بتسير مليانة بامل ان احنا نبقى موجودين في بحر الحق على الشطين و... وحيات صور يا جماعة رجعت تاني معلش كنت بفتح الباب فعذروني يعني اه انا وصلت لغاية فين باريك الماس يا باريك بتقول ام الفيديو عملته عهود انا بس اقترحت عليها الاغنية بس هي فجأتني ونزلت اسمي معاها قد خيرها طب برضو تسلم ايدين عهود الفيديو بصراح حلوة قوي والاغنية كمان حلوة يا باريك تسلم ايدو كومنتو الاثنين ودايما كده تعملوا احلى شغل الكيمو الماجيك روجدي خبر عاجل انا جيت نورتي يا روجدي وايه منوره راديو كالعاده تسلمي يا رب ربنا يخليك منو اسامه يا هلا وغلا ب مصرية المصريه الجدعه يا رب حبيبه قلبي انت اجدع عزام محمود عزام مساء الفل لكل الموجودين مساء الورد يا عزام الماجيك روش بقوله راديو مش شغال عندي لا اعمل رفريش هو اشتغل خلاص الحمد لله شهرزاد مجدي ماجدي عارف يا امي كنت بستنى بالليل يجي عشان كريم ياخدنا السومة والبنات ويعاضوا في الروف اه يا شهرزاد وآخ واخ من قعدة الروف دي كانت حكاية وكنت بموت من الضحك والله الوحيد اللي كنت باستناه وهو الوحيد اللي كان بيدحكني من قلب جد انا بموت فيه اصلا ما كانش في حد بيدحك بجد وفي كل مواقفه وفي كل حركاته وفي كل تصرفاته وير كريم يعني وفعلا بجد قعدته مع البنات في الروف دي كانت انا كنت بجد زيك برضو باستناها جدا يعني خصوصا بعد كل برايم لما بيعودوا بقى ينموا كده ويتكلموا مع بعض او يعودوا يلعبوا ويعملوا الحركات سوى دي يعني بصراحك بتبقى قاعدة حلوة قوي بقى بشا تخلص ومع ان الكنترول التيت كان ساعات يعود يرزل ويقطع وكده طبعا احنا لدينا ذكريات سيئة مع الكنترول التيت بتاع البرنامج بس احنا قلنا مش عايزين حاجة تنكد علينا يعني محمد جمال هابي ومنزل تورتاية كده حلوة بوسي عبد السطار هاي امي انا اسمع هاي امي هاي امي تمام هاي امي حبيبتي منورانا كل سنة كريم طيب عقبال العمر كله بحبك يا كريم اسلاميلي يا بوسي ده نورك انتي و ويا رب دايما على طول بتحبي كريم روني سيد انا جيت يا رجالة ها عمين هناك من هناك ومن هنا يروني هنا ام المصرية تتحدث على راديو كريم كامل افتح الراديو واشترك معنا محمد علي الفيديوهات الثلاثة تحفة تسلم ايدين اللي عملها بس فيديو انجي حاجة تانية خالص بجد جامد وتحفة بجد تسلم ايديك يا انوج خاصة انه مجمع ولو جزء صغير من اهداءات الكيكاوية لكيمو كل سنة وانت طيب يا اجمل كيمو بالدنيا يعني انا مش عايز اقولك يا محمد انجي بقالها تقريبا دواج دخل يمكن في اكتر من شهر وهي شغلة في الفيديو وانا كنت, كنت معها المعاناة يعني يعني كنت شايفة ان ايه بتاعين انها تجمعت لمعايدات من الناس وتركبها ورح وحطت وشالت كتير قوي اكتر من مرة يعني بجد انج فعلا تعبت وعملت مجهود كبير جدا في الفيديو والحمد لله يعني تعبها جاب فايدة لان فعلا الفيديو طالع حلوة قوي, قوي قوي قوي واحلم فيه أكيد ان مجمع اهداءات الكيكوية اللي عايزين يهنه كريم بعيد ميلاده فبجد مليون مرة تسلم ايديك يا النوج وفاء ثابت ايمي انا لما شفت الريبورتاج قلت قلت هيعيش الدور وانجليزي وكده لكني فوجئت بيه ربنا يخليه يا رب دايما الناس بتتخض من ال من ال من الطالب انه لما يكون قلب انجلش وكده يعني في طلبه كتير كانت انجليزي لارا مثلا ما كانت اني يشتغل الوقت بس كان ليها شعبية وكانت لذيذه يعني فالانجلش يعني يا جماعة مش يعني مش حاجه وحشه يعني متخدش ومع ذلك كيمو يعني كان انجليش وكان عايش في امريكا وكده بس حد يعني مصري مصري قوي يعني اسكندراني اسكندراني جدا يعني جدع قوي قوي قوي قوي ومش عايش الدور ومش متصنع في تصرفاته ولا في حركاته صن طبيعي جدا وعشان كده احنا حبيناه روني سايد منور الراديون يا امر حبيبة قلبي دانورك انتي برك الماس إمي من احلى ذكرياتنا مع كيم وجلسات النميمة أخ يا بارك اللي كان بيعملها على الروف يا ليت كل جلسات النميمة زي جلسات كيم وكانت الدنيا بخير والله العظيم يعني أنا جالسة أقول جلسات النميمة كيم عيني ساعات كنت أمش فاهمة بيتكلموا عن مين لان انا يعني صريحة على شفية حتى الغباء شوية فما كنتش بفهمه بيتكلموا عن مين خصوصا لما كان بيبقى صوت ووطي وكان برضه كنترولي غطته يعض يقطع فما كنتش بس بس كانت جلسات حلوة خصوصا بقى ضحكات كريمة اللي لما يكون بيضحك كده مش ضحكة خبيصة بس ضحكة كده على حاجة معينة كده وبيبقى سيمة بينهم بين نسمة تحديدا هما الاتنين كانوا ضوط فظيع في عادة النميمة يعني كانوا فضاعة كانوا بدحكون كتير قوي شيري شوشو واو ماي بيست سونج اميزين ميزيك ميزيك ووردس فيلينج كيمو كل حاجة من كيمو حلوة يا شيري يعني فعلا مش بس مدهشة يعني هو بيجيش منها المتميز امي روزي النهاردة عرفت انك فعلا حبيبي من بين كل البشر يا سلام حبيبي حبيبي يعني يا امي هشوف كده عمل رفرشيت انا هشوف كلام جديد انزل تحت كده بالبوستات أنزلت نن وبجد يا جماعة أسف جدا على الرجيم بيرح يعني سامحوني والله العظيم إن الت عملها معايا للمرة التريليون انمرت تريليون عملها معي النت مبارح وما عملتش الحلقة وقطع بساعة تقريبا فبعد ما كنت مجاهزة كل حاجة بس ان شاء الله وضهلكم السبت الجاي بمفيت الله معين انا اصلا كن مكرر ان انا غير السبت ده اساسا يعني انا بناشد نوه ورانا الجماعة غيروا لي السبت انا خلطت عقدت من اليوم العجيب ده لازم يحصل لي في حاجة فين اوضع اخر بوست وصلت عند امي روزي لوريتا لوريت احمد حبيبة قلب اكيد دلوقتي في امتحنات وكده وبالرغم من هذا دخلت التعايد على كيمو امي حبيبتي من وراء الراديو كالعادة يا امر وكل سنة وكيمو بخير وكل سنة وانحنا متجمعين على حب كيمو يا رب وبجد احلى واجضع صحاب من كبركم لصغيركم وربنا يخلينا البعض يخلينا البعض ومع بعض العمر كله ان شاء الله حبيبة قلبي يا رب تسلمي يا لوريت. يا لوريت. وبجد يا مع احلى مف كريم وتشجيعنا الكريم ان احنا على على البيتج كريم كامل تعرفت على اجمل صحاب في الدنيا ويعني الصحاب يا جماعة تحس ان البيتج والصحاب اللي تجمعوا على البيتج ما تحسوهمش ابدا انهم صحاب نت لا تحسهم ان احنا فعلا عيلة كده مقفولة علينا عارفين بعض وعارفين كل حاجة عن بعض وعارفين طباع بعض وصفات بعض يعني بجد ده ما بيحصلش في اي بيتج تاني او مع اي حد تاني يعني الكاكاوية بجد عائلة تحصهم مقفولين كده على بعضهم حابين بعض قوي بكبرهم بصغيرهم زي ما لوريتا, بت... لور... لوريتا بتقول رب يا رب يا رب كده يفضل حمينة ونفضل كده متجمعين على طول على حب كريم ونفترقش ابدا حتى مع طايم اللاين الغلس بتاع البيتج الجديد ده برضو نفضل متجمعين على من ملسمهاش ابدا سلسل مجنونة مغربي احم احم باك امي نسيت اقولك انك من اولا رادي عسل حبيبة قلبي انت اللي عسلين اه ده نوري من الذكريات اللي مش هنساها الكريم لما خلصت الحفلة خلصت الحفلة خرج وقعد معينا واتطمن إن اننا كنا مبسوطين وبجد ما فيش اكتر من كده تواضع وكمان لما كنا في المقابل اللي كانت في جرين بلا في جرين بلازا كان بيهزر معانا وخلانا نضحك كتير ولما جري وانا وعبودي بجد الله جري وراكم يا بختك انا وعبودي بجد كيو انسان قبل كلمة نجم طبعا انتظري في الفوست اللي جايه ذكريات الاكاديمي منتظره يا رشدي وطبعا يعني بما انك بقى فتحت الجرح هو مش فتحت الجرح بس انا لما بفتكر انا شفت كريم 3 مرات أول مرة اللي هي المرة الموعودة المرة الفضيعة لأنا عمري في حياتي أبداً ما حنساها يوم ما قابلنا في الدار ودخلت عادت كده هو فين؟ أدور عليه وفجأة اتفاجئت بال بالقمر القمرين قاعد قدامي كده وحواليه البنات متجمعين ما بقتش اصلا مصدقه ان كريم قدامي ان هو ده كريم يعني عايز اتاكد ان ده كريم مش مصدقه نفسي وبجد بقى شفت يعني هنا اول مرة بقى اشوف كريم كريم بقى بطبيعته يعني مش مش بس من خلال التلفزيون لا كريم بطبيعته بضحكه ب بمحركاته وبهنايه بصوته كل حاجة على الهواء مباشرة يعني على الطبيعة يعني فالواحد كان منبهر بصراحة به يعني وحبه بزيادة وثاني مرة كانت ثاني مرة كانت في في في المطار لما روحنا استقبلناه لما كان راجع من امريكا برضو في اليوم ده يعني برضو عمري ابدا محانس انه بالرغم من انه كان رجع بجد يا جماعة تعبان ومرهق وكان بان عليه قوي لانه كان بقاله حوالي 18 ساعة ما كانش نايم وكان جاي من بلدين يعني كان جاي من امريكا على دبي ترانزيت ومن دبي على القاهرة فقعد فترة طويلة ما كانش نايم وكان تعبان جدا وبالرغم من كده مش اللي هو سلم علينا كده سلام وخلص ومشي لأ ده قعد معنا فوق النص ساعة ويمكن اكتر كمان من نص ساعة اتكلم معانا وهزر معانا وضحك معنا والصور معنا كلنا ما فيش حد فينا من اللي راح ما وكمان فرجنا على صور يعني هو زي كده زي ما تقوله عشان احنا اللي جينا له المطار وكده فحب ان احنا اول ناس تشوف الصور الجديدة بتاعته وصور الكليب فبجد انسان يعني اكتر من رائع يعني بجد انسان فعلا قريب جدا من الفانز بتوعه بيحبهم بجد يعني مش اللي هو ما بتعاملش مع الفانز على انهم هو النجم بقى والفانز الفانز والجو ده لا هو بيتعامل مع الفانز بتوعه لانهم بجد اخواته وده احلى مفكرين والمرة الثالثة طبعا ساعه ما رحنا استقبلنا عبد الله وبرضه كانت من المرات الجامدة جدا لان كريم وعبد الله من خلال متابعتي في الاكاديمي كانوا دويته جامد جدا وبجد اروع صحاب انا شفتهم في حياتي انا شفت صحاب انتيم كتير وقليل ما شفتش زي صحبيت كريم بعبد الله او زي صحبيته بنسمة بس صحبيت بقى كريم بعبد الله انا كان نفسي اوي اشوفها حقيقي يعني حاجة كده المسها بأدية والحمد لله بجد شفتها يعني استقبلهم بصراحة كان فظيع لبعض لما تقابلوا كده وشافوا بعض وجريوا على بعض كان كانت حاجة مؤثرة قوي يا جماعة وكان لقاء جميل جدا وقعدوا بقى عملوا كده جلسة نميمة وليه الفخر ان انا حضرت جلسة نميمة مع كيمو وكانت حلوة قوي فدول الثلاث مرات اللي انا شفت فيهم كريمو بجد مش عارفة امتى هربعن يعني عايزة رابعنها يا جماعة هربعنها يا امتى مش عارفة يعني عايزة شوفه مرة رابعة وخمسة وستة يعني وحشني بجد يعني احمد ريشي امي من وراء راديو اسلام لي احمد ربنا يخليك كل سنة وانت طيب يا كيمو عقبال ميد سنة يا رب تكون سعيدة عليك ويا رب ومبروك الأغنية الجديدة مقصرة الدنيا بحبك يا كريم ريم ريم ريم احمد ريشي من ليبيا رنا رنا امام حبيبة قلبي هو في في الدنيا غيرك ولا غير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 ان جي جي جي تي ام اج تي يعني بتحبيه يعني لا والنبي يا ضحى يا انجليش يا فرانكو يعني انا الفلفرنساوي ثقافتي روسيه ماليش في الفرنساوي بس هي جوتيم دي اللي انا فهمتها بصراحه يعني الحمد لله بركو ايه فكوا مون اه ده فرنسوي اوكي ماليش في الفرنساوي يا ضحى انجليش فرانكو عربي بس ماليش في حاجة عربية ياسمين علي الزين لا مش ياسمين يمين قال الزين يا رب اكون قلت الاسم صح كل سنة وانت طيب يا كيمي يا ربنا يوفقك يا رب دايما متوفق حبيب قلبي وبارك نفخة البرلين عشان عاد نوبلات كويس بارك شهولون الكم بلونه اللي أنت حطيهم دول هذيل طرق زيكو يا كيكويين عاملين ايه كل سنة وإحنا متجمعين كده على صفحة كيكو وكل سنة وهو طيب ومعانا بس من هنا السنة الجاية يكون كريم عمل ألبوم واتنين سينجل وفيلم لإن شاء الله ب الله من غير مقاطع هذيل في السنة نحتفل مش بس بعيد ميلاد كيمو نحتفل كمان بالالبوم بتاعه بمشيئة الله روني سيد احلى الذكريات اللي كان فيها كيكو كلها اللي كان او الله العظيمتي بتقولي فيها فعلا كل لقطة وكل مشهد وكل همسة الكريم احلى ذكرى كل سنة وانت طيب يا كريم وبالف خير يا رب بوسي عبد عبدالسطار هاي امي منورة وبحب اقولي كريم على السنة كل سنة وانت طيب وقبال العمر كله وبجد يا كيم وبحبك اوي وبموت فيك وحفظل بحبك على طول لوريت احمل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 ويرجع لنا بالماجستير بإذن الله منصور كده ورفع راسه ورأسنا إن شاء الله ويقرر يوم الدرجة تاني يعني بجد يوم فضيع فعلا كان غنى ورأس وضحك ولعب وحركات كده يعني انت, أنت أكيد فكرة الحركات يعني هو كان يوم تحته الصراحة ما من جامد يعني يا رب يتقرر تاني نينو علي حبيبة قلبي أحلى نهو وأحلى قدمن في الدنيا يا أمي وحشنا صوتك يا جميلة نورتي يا قلبي في يوم عيد ميلاد كيكو أيب ويا رب يجمعنا كل سنة نحتفل به مع بعض ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا حبيبة قلبه لي يا رب يا نوها وانا قسفة يا مرة تانية على الراديو مبارح هنعرف ان انت كنت هتدو شعاركم مني بس فعلا غصب عني ويا رب يا بجد نفضل متجمعين هنا على البيتج دايما على حب كريم وتشجيعه وتدعيمه واحلى بجد ما في كريم كمان يا نوها ان احنا عرفنا واحدة زيك اخت كبيرة بجد يعني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 يعني انا بالكتير قوي كنت مسج اتنين تلاتة بالكتير قوي وشكرا وبقى كده كتير كمان يعني لكن التصويت اللي انا كنت بصوته لكريم ده وضعت عليه فلوز قد كده وحاجات طبعا في ده تراب رجليه اكيد فده بصراحة ما حصلش غير مع كريم بس ما حصلش مع اي حد تاني ومش هيحصل مع حد تاني عمري في حياتي ما دخلت بيتج اي حد من الطلبة حتى اللي انا كنت بحبهم وبشجعهم عمري ما دخلت بيتجاتهم ده برضو ما حصلش غير مع كريم وبيج كريم فده أول, اول حالة في الاكاديمي اعمل معاها كل ده يعني فعشان هو بجد حد مميز في تصرفاته وفي شكله وفي طبعه وفي كل حاجة كده لازم ينحب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 رام جمال الدين اه اوكي فيش اعلانات يا جماعة على بيتجي كريم كامل بريز يعني لارا علي هابي بيرز داي كيمو فيلسوفة زماني حلوة كنترل التيت دي او <تصفح> كانت تيت يعني كل سنة منت طيب يا كيمو كل سنة وهو مقصر الدنيا كده يا رب دايما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 رامي جمال الدين اه اوكي ما فيش اعلانات يا جماعه على بيج كريم كامل بليز يعني لارا علي هابي بيرثدي كيمو ااا فلسفه زماني ه حلوه الكنترول دي <تصفيق> كانت التيت يعني كل سنة وانت طيب يا كيمو كل سنة وهو مكسر الدنيا كده يا رب دايما مكسر الدنيا ومكسرها على دماغ اللي ما الحقدين ان شاء الله هنزاده طارق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 أو بيطوف حواليك كل سنة والفرحة بتعمل حب بتناديك كل سنة وحبيبك منور حياتهم بيك كل سنة ودموعك تغيب وما تعرف طريق للحزن كل سنة والأمل واقف وش همومك حصن حصن كل سنة والصدق موجه الناس الطيبة جنبك كل سنة والحب مجمع شمل كل مين يحبك الله عليك بجد كل سنة وانت دايما معينا وإحنا معيك كفانزك وأهلك وعيلتك وسندك وراك. كل سنة وانت حبيب قلبنا ومتربع فيه من لقاك وانت شاغل جزء اساس فيه كل سنة وانحنا فخورين بكاكاويتنا كل سنة وانحنا بنكبر معاك صفحتنا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 مش عارف أي كلام هيتقال قليل عليك يهنزاده على كلامك بجد يعني الله يبارك فيك على كلام كلنش قلتي ده ما شاء الله كلام حلوة قوي ونابع كذا من القلب حلو حلوة قوي قوي يعني الماجيك روز كنت لما بشوف كريم كنت بقول الولد دبني ناس قوي ونظيف من جوا لو بسيطه في عيون كريم وفدحكته هتعرفه إنه كلامه صح كريم عيونه بريئة جدا على فكرة يعني أنا مش عارفة ليه مع ان الكريم ضحك وكده بس دايما بحس في عيني نظرة يعني حزينة كده سنة مش عارفة ولا انا بتهيأ لي يمكن انا حتى كنت بتكلم مع انجي في الموضوع ده ان مع ان كريم جدا ضحوك بس لما تركز اوي في عينيه تحسها انها صفي اوي وبس في حتة حزن مش عارفة ده ليه يعني يعني يا رب ابدا يبعد عنه اي حزن يا رب ما ما تحزن ابدا يكيمه طيب هي الساعة عادة يا جماعة وانا المفروض اخلص بالسنة انا عزق فيه بوستات تانية لي طب بصوا يا جماعة هنروح نسمع جايل مين وبعد كده حرجع واخر بوستات حقراها علشان انج تلحق تدخل بعدية على طول حنسمع جايل مين وحنرجع تاني مع البوستات الاخرانية بتاعتكم